حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا احب الله جل علاه ومن حبي له اخشى حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا الا حياتي كلها لله فلا لنا, إلا لله فلا لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي

له اخشى حياتي كلها

عندما تلقى بحب الله أسطيها لتفرح عندما تلقاه حياتي كلها لله حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله

بين جنبيا وأصاب الهدى صعيا كفاني أنني أحيا وأمضي في سبيل الله كفاني أنني أحيا وأمضي في سبيل الله حياتي كلها لله حياتي كلها لله

حياتي كلها لله فلا مولانا نار إلا حياتي كلها لله فلا مولانا نار إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله إذا جادت لي الدنيا وأسقتن المناريا إذا جادت لي

واسقطني المناريه ستبقى بين كفيها ويبقى خافقي لله ستبقى بين كفيها ويبقى خافقي لله حياتي كلها لله حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولا

لله حياتي كلها لله فلا مولانا إلا لله أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله حياتي كلها لله حياتي كلها لله حياتي كلها لله